بسم الله الرحمن الرحيم فيصل للإنتاج الإسلامي يقدم صغيرة الوالد حضرت الله يقال أنكم تقولون بأخوار لم تسرقوا إليها كالقول لتحريم الذهب المحلق وإعادة الحاج إلى إحرامه إذا لم يطف طواص الإطارة قبل غمضيهم العيد والقول بإيجاب إلقاء السلام أرجو التوضيح وجدات الله خير. أما القول بالإجابة فقال سبك عليه الكلام أما المثالتان الأخرين فجور لأن من خطتي أن لا أقول رأيا ولا أتبنى فقها إلا إذا قد سلقت إليه وكل من المثالتين المذكرتين في السؤال أنا وهو القول بتحريم الذهب المحجم على النساء والقول الآخر أن يعود من رمى فرمس الجمرة الكبرى يوم النحر ثم تحذل ولبس قميصه أو ثيابه ثم دخل عليه المساء ولم يطلط طواب الإفاظة فهذا القول هو ذات أولاً قام على أدلة شرعية انتهينا إليها ووقفنا عندها وثانيا ومن الشاهد فلكل من هاتين المسالتين لي فيهما سلطن وقد بينت ذلك بيانا شافيا بكتاب ما يتعلق بالبعض في أدام العثار وبخاصة في الطبع التي صدرت أخيرا وقد رددنا فيها على بعض من يزعم أنه من أهل السنة ولكنه يحقد حقدا عيبا على بعض أهل السنة ويحاول أن يتتبع عاصراته وأن يشهر به بين الناس بزعم أنه خالف الإجماع و. يغض نظره عن كل النصوص التي كنا ذكرناها لأننا لم نكن بتحريم اللعب المحلص نحن فقط بل قد سبقنا إليه جماعة من السلف الصالح وهو بصورة خاصة الإمام البغوي لكتابه شرح السلة أما المسألة الأولى من الأخرى المتعلقة بالرجوع إلى الإحرام فذلك مفصلا في إنسانته في غذالته الحج والعمرة على الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح فمن كان يريد الحق, الحق على الإنصار راجع إلى ذلك على الأقد لكي لا يتهم الأبرياء لأنهم خالفوا الإجماء كما يدعي ذلك الحاقد الفاسد. أما هذا اقتنع أو لم يقتنع الله حسيب كل إنسان أما أن يبتلي ويكرب فهذا بلا شك أضل خطير جدا من آه الإسلامية لأن من اتهم مسلما ما ليس فيه كان له عذاب شديد يوم القيامة وفي القرآن الكريم فقد اعتمد بوتانا وإثنا مبينا هذا الجواب هذا السؤال. طور الحوار الحجرا الصناع معه مصطلح خلق بعض الذين سقط منهم أعمال كسؤال الله بجاه النبي فما شاب هذاك وجزات الله خيرا. تكلم معناي نشادات في بعض المجالس. ولا أدري الآن الوقت قارب الساعة التاسعة أي خينا الخمس دقائق نتكلم فيها في حول هذا الشؤال أولاً لا وجود مبادرة كما بعض أهل الضدع لمجلدوا قوةهم في شيء منها قبل أن تقوم حجة العلماء عليهم لما حرفا من قواعد الشريعة أن الكفار كفرا بواحل لا نحكم لهم بنار إلا بعد أن تكون حجة ابواء عليهم كما في قوله تعالى لما كنا معذلين حتى نوعث رشولا وكما في قوله عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي غريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع به ثم لا يؤمن به إلا دخل النار أيضاً الذي يدخل النار هو الذي تبلغه الجد برشادة النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يؤمن بها على هذا فدماء المسلمين قاطبة ولذلك السلح الصالح في عقائدهم التي ورثها الخلف عنهم يقولون في صحة الصلاة وراء كل بر فاجع وبالصلاة على النبي سواء كان برا أو كان فاجرا ولا يكفرون من يشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله إلا بعد أن تؤمن أو تقام حجة الله عليه إذا عرفنا هذه الحقيقة ورأينا بعض القواعد الإسلامية. قد في بضع شركية محضة لا مجال لأن تفسد بهير الشرك فلا يجوز البادر إلى التكثير إلا بعد إقامة الحجة وأنا أعتقد أن الحجة بنشف بكثير من الناس وبخاصة منهم الأعاجل الذين لا يبقون الزرب العربية وفي خاص منهم الذين لم يسبق أن هدواهم أو أباؤهم إلى الإسلام كالأوروبيين والأمريكيين والهولنديين. فهؤلاء ليس من السهل أن يقال قد أقيمت سنة الله عليهم. فهذا هو كلام الله يطلع عليه بين النهارا. أنتم تعلمون أن كثير من العرب المسلمين. العرب المسلمين لا يتهمون كلام رب العالمين فكيف نظن بالعالم الكفار أنهم فهموا القرآن وقامت حجرة الله عليهم؟ هذا أولا وثانيا أن بعض البدء ليست شركا وإنما يمكن اعتبارها خطأا أو غبارا أو بضعة لأن الشرك النهو العظيم كما قال ربنا في القرآن الكريم ان الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء والمثال السابق أدوار في السؤال وهو يتوسلون النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا بلا شك خطأ مقارب السلمة وهذا له ضحف وقد كما كل نسمى هذا كثيرا في بلادنا السورية ولنا مجادلات ومناقشات مع بعض المبتدع الضالة فكان أهده يعالج القضية بعقله الأعرض المنحرف ويقول أن الإنسان إذا كان له حاجة عند أمير أو وزير هل يأتيه ويطلب منه حاجته أن يقضيها أهم يدخل بينه وبين ذلك الأمير واسطة، فكلنا له كلنا نقول لهم إنه لابد من واسطات، لكن أيش رأي الأمير الذي ليس بهاجد الواسطة ويقبل ويفتح بابه لكل الناس أن يخاطبوه وجه لوجه، وأن لا يدخل واسطة بينه وبينهم، هل هذا؟ أفضل عندك أم الأمير الجليل لابد من واسطه يفكر قليل المسكين ويتبع لظلاله على سودد لكن لا يسعى يقول خاصة حينما أذكره بعمر الخطاب الذي أطوق عليه بعض المعاصرين وكذب إنه أول ديموكرافي بالإسلام وهم يعنون بالديموكرافية كما تعرفون. العزالة. فأمر الخطاب هو أول دموقاتي في دعمهم أما أبو بكر وأما الرسول الذي ربهم فلم يكون أول دموقاتي في تعبيرهم أسمعكم من نذكر هؤلاء الظالبين لأن عمر الخطاب كان يأتيه الفدوي ويقول يا عمر حاجتي كذا وكذا ماذا ترى هذا أفضل وإلا هذا الأمير الذي درست به المدهل فلا يساوه إلا أن يقول أن عمر أضبط فلقول له يا مساكين يا ويدكم لقد شبهتم رب العالمين بالأمراء الظالمين وأبيتم أن تشبهوه بعمر العاجل الحكيم ولو أنكم شبهتموه لكنتم في ضلال مبين لأن الله يقول ليس كمثير كي وهو سبيع البصير فكيف هو أفيتم أن تشبهه في عمر وشبهتهم بالظلمة فما يكفيكم هذا تذيئا في ضراركم في توسلكم إلى الله بالنبي عليه الصلاة والسلام ربا عن توسلكم بمن دونه مقاما ومنزلتا فيصحص في أيديهم كما يقال هذا النوع لا شك فيه أنه شرك أكبر لكن هناك نوع من التوسل ليلة من هذا قبيل اتواف فقد جاء بعض المعروفين بتمسكهم بكتاب السنة أنهم جوزوا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط دون كل الأنبياء دون كل المخلوقات تمسكوا بحديث الضرير منهم العزم بن عبد عبدالسدان منهم الإمام الشوكاني الذي خالف مذبه مذب ملغب الزيدية وانتمع إلى الكتاب والسنة ولم يرضى بديلهما شيء بل بم قد روي عن الإمام أحمد إمام السنة أنه قال, قال بالتوتن للنبي صلى الله عليه وسلم وقوفا منه عند الحديث أو ضاع الحديث الضرير قد نقول في هذا النوع الثاني ممن أجاز التوسل وإن كنا لا ندين الله به أنهم ترتبوا الشركة أو وقعوا به الجواب لا إذن التوسل بالمخلوقات له حالات من توسل مشبها خارج المخلوق هو الكبر بعينه ومن ترى السد قالنا منه أن هذا عليه ذليل هو حديث عامي أي خطأ ولا يبذل كيف يكفر مثل الله عز وجل كن جعلنا هذه متدبّر غير باالدين ولا مسلمين والسلام عليكم ورحمة, ورحمة الله وبركاته ذكرت أشياء كنا كلاماً عن التصوير كلام عن صورة الفيديو أينها؟ أنها شد حراء حرمة. أينها؟ وهل في ذلك أيضا التلفزيون؟ وعندي تعليق على ذلك إذا ما هو الفيديو؟ هو التلفزيون وليس هو الفيديو. يعني لا عدوم ما ما فيش من آخر. طيب أين فرق؟ هناك شيء إذا يعني حتى ما نعلم في بالنسبة للتصوير الفيديو أنه تصوير للذباب أو. أمور الكهرمغناطيسية والصورة التي تظهر على الشاشة ليست صورة حقيقية. الشاشة التي أضاءت المسلمين. يا ترى مكلف المسلم من يعرف هذه الكتاب أم ينظر فقط هذه الصورة ولا يجوز الصورة؟ لكنه ليست على رقم وليست على يعني صورة مادية وإنما هي أشياء ما تكون الأشبه. الآن الآن ولما أخر تحكي كلاما تخلف المزج. تقول ليست مادية وإذن هي مصورة في, في إيش في الهواء ولا في عندك أشرفة وعندك أجهزة هذه ليست مادة الطاقة ليست مادة عزيز وإذن طاقة طاقة والطاقة ليست مادة والله حتى ما تعلمنا فلا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولا لا لا لا لا لا لا في لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يقول أن الطاقة شيء؟ لا، هذا نعم يقول الآلم أن الطاقة ليس مادة؟ نعم الآلم يقول كل شيء مادة ولذلك أنكر وجود الله لأنه وراء المادة كيف تقول أنت يقول الآلم ما هو الطاقة؟ ما الطاقة, الطاقة ما, هي ما هي مادة؟ كل شيء هو مادة لكن طبعا هذه المواد تختلف. إحداثنا عن الأخرى نعم؟ أقول الله محسوس يعني إله لا يقال يعني أنا أخشى ما أخشى أن تقول بعد ليست مخلوقة. لا هي مخلوقة أنا مسرقين على هذا. كل مخلوق مادي يا أخي. ماذا؟ يا أخي اكتشفوا أخيراً أن المادة والطاقة شيء واحد آه. وأن المادة حوله الضباب. لا يا جماعة أنا ما استني فينا إلى الله. أستانة. أستانة. بنستانة. رفع اليد للشغل بالكلام. خلاص الكلام. أنت قلت إذا كان أثا من أمام من الصف يرفع قليلة وإذا أثا من من رأس الصف يرفع أكثر حتى يبين.طيب بالنسبة لفعن نبي فعلا تحريك يعني حركة الرأس.ألا ألا أو يتبهريها من هو في يعني من أثا خلف الصف دون أن يحتاج إلى مبالغة في الرفع.ما <تصفيق> ما ما انت إلى مجرد تحريك الرأس لأن كرساتو سأل تحريك اليد. أظهر في الإشارة ولا الرأس؟ يد يد رشكت؟ ما تحتاجين رؤية الرأس حينما تحرك من أنام أظهر ولا انقلب؟ هذا هو يعني؟ هو القضية ولا؟ لا كنا المهم إنه يعني المسلم حتى لو كان عامياً لازم يكون كيساً كي فضيناً فقيراً ولو كان عام يعني. يقدر الأموم يقدر الظروف التي الله قد يكون فيها فجاء أمام المسلي قال له سلام عليك المصلبة يعرف أنه إذا أمل هكذا فعلم المسلم بأنه أرد سلام لكن جاء من الخلف أو من بعيد فما يكفي من الذات إلا تكون إشارة أجلى وأوظهار وأوظى مع هذا ممكن تكون خاص وخارئين في بالنسبة للصلاة هل يشترط أو هل يبطل الصلاة إذا لم يتلطّر الإنسان بالأمور الواجبة أو البركان التي يعني يكون فيها قول هل يبطل هذا الصراحة. هذا الشيء؟ لنبع الله العلم يقول إنه يبطل الصلاة <تصفيق> حدد ما هو الشيء الذي يبطل <تصفيق> يعني الآن إذا لم, <تصفيق> لم إذا لم يسمع المصلي نفسه سورة الفاتحة فإنه صلاته باطلة هل هذا صحيح؟ أنت تقول إذا لم يسمع إينا. أم إينا. تقول إذا لم يحرش لسانه لم يسمع ياكم بابا ونا إذا نعم يعني إذا إذا ما أسمع نفسي أقصده الحالتين يعني الأولى أعم من, الثاني من, الثاني. من الثانية تدخل تدخل الثانية أعم من الثانية تدخل الملا أعم من الثانية هي إنه وأما الثانية هذه خاصة يعني أيوة أهم هو الثانية في عندي يعني أنا ولا عندي الثا الأولى الشيء. لا. الناس الناس. لا. طيب التانية. طيب التانية نعم نعم الثانية طيب الثانية صح صح نعم أيه الله يجزاهم الله يجزي إنت شو <تصفيق> <تصفيق> تعبيرك أن يسمع نفسه قد يصح أحيانا ولا يصح دائما أما تعبيرك الثاني أن يحلق لسانه فهذا قاعدة متفردة قد يكون هناك إنسان سمعه فقيل ما هو أصم لا يسمع فوته في أذنه لكن يعرف أنه يحرك لسانه فتحريك لسان هو كناية عن أنه قرأ فيمكن أن نقول قرأ خلال وأسمع نفسه وقرأ خلال وما أسمع نفسه إذا كان الثاني ما أسمع نفسه لصمم الألنيه وهو قارئ وإذا ما أسمع نفسه ولا صمم في أذنيه بل صمم طبيعي جدا فهو لم يقع كما ينبغي لأنه فعليه في الأحرف العربية لا مخارج يختلف مخرج عن آخر ولذلك فالعبارة الدقيقة هو أن يحلق لسانه وهذا التعبير هو الذي جاء القرآن قال لا تحرك لسانك في لا تحرك لسانك لا تحرك لسانك خمر الجراب وبعد العشاء بها